أيها الإخوة هذا هو الشريط الثامن من تفسير سورة آل عمران أهلاً بالله الشيطان الرجيم قال الله تعالى فإن حاجتوا فقل أسلمت وجهه لله ومن اتبعني تقدم الكلام على أول هذه الآية وقلنا إن المحاجة هي المناظرة والمجادلة لأن كل واحد منهما يدلي بحجته بحجته ليغلب صاحبه، وضمن عود على الذين أُوتوا الكتاب، لقوله وما اختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءته، وربما يعود عليهم وعلى غيرهم إما بدلالة اللفظ أو بدلالة القياس المعنى، وذكرنا أن الله أمره إذا حاجوا أن يبين أنه قد أسلم وجهه لله، وأنه يقول بأمر الله ويدعو بأمر الله، هو ومن اتبعه. وعمرة الله نقول بعد أن أقام الحج، أن يقول بعد أن قام الحج للذين عوت كتاب والأميين وهم العرب أسلمت. وهذا الاستفهام ذكرنا أن أن فيه قولين لآهل العلم. إما أنه لمعنى البلاها لأخ إما معنى البلاها كيف البلاها يس يسخب منهم نعم بعد هذا هل على ما عليه طيب أو بس... نعم, بس... نعم. بس... الأرض. أنه للأمر يعني أسلم ثم قال الله تعالى فإن أسلموا هذا مرتد درس فإن أسلموا فقد اهتدوا إن أسلموا يعني استسلموا الله ظاهرا وباطنا أما باطنا فبالإيمان بما يجب الإيمان به وهي الأركان الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وظاهرا بفعل الجوارح وهو الإسلام المبني على خمسة أركان شهادة الله لا إله إن الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن أسلموا فقد اهتدوا اهتدوا هداية توفيق كما قد هدوا هداية الدلالة فهداية الدلالة الشاملة لجميع الخلق ما من أناس إلا وقد هداهم الله هداية الدلالة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لكن هداية التوفيق هي التي حُرِمها قوم ووفِّق لها قوم آخرون فقد اهتدوا أي هداية التوفيق بعد هداية الدلالة وإن تولوا يعني أعرضوا عن الإسلام فلم ينقادوا بظواهرهم ولا بواطنهم فقد أديت ما عليك ولهذا قال فإنما عليك البلاغ وإن تدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الجملة هذه جواب الشرط في قول فإن تولوا وهي تفيد الحصن يعني ما عليك نحوهم إلا, إيش إلا البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى ولو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الهداية حديثات التوفيق، لكان أول من يحرص عليه أول من يهتد به على ديه، أمه أبو طالب، لكن ليس عليه ليس عليهود الناس، إنما عليه البلاغ أي إبلاغ الرسالة إلى الأمة، فإن اهتدوا فلهم، وإن أساءوا فعليه، والله بصير بالعباد. بصير بهم أي علم بأحوالهم وعلم بأهليتهم من يصلح للهداية ومن لا يصلح والبصر هنا بصر الرؤية وبصر العلم فالله تعالى بصير بالعباد بالرؤية لا يخفى عليه شيء منهم بصير بالعباد بالعلم لا يخفى عليه شيء من يا مهند لا يخفى عليه شيء من أحواله فالله بصير بالعباد والعباد هنا يشمل جميع الخلق لأنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض بل ما من أحد في السماء والأرض إلا آت الرحمن عبدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ولهذا قال والله بصير بالعباد فإذا كان الله بصيراً بالعباد وأنت قد أديت ما عليك من البلاغ فمن الذي يحاسبهم الله كما قال تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب في هذه الآية من الفوائد فوائد عديدة أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرضة لمحاجة أعدائه نعم من قبل صحيح طيب إذا نبدأ من إن الدين عند الله الإسلام ما في بعد قبل ها؟ إن الدين عند الله الإسلام من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام لقوله إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين الذي يعتد به ويكون مقبولاً هو الإسلام. قال الله تعالى: وما يبتغي غير الإسلام دينا فليُقبل منه. من فوائد الآية الكريمة أن كل دين يخالف الإسلام في أي زمان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله. ومن المعلوم كما سبق أن أن الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول. وعلى هذا فدين اليهودية والنصرانية. دين باطل دين باطل غير مقبول عند الله وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصاني من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يعني أمة الدعوة يسمع به بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أهل النار إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار من فواعد الله الكريمة أن من ادعى أن دين اليهودية أو النصرانية أو, أو من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن إن الدين عند الله الإسلام ومن فائدها بيان ظلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن الديانات قارنوا بين دين الإسلام واليهود والنصارى، وقالوا هذه هي الأديان السماوية، حتى إن الجاهل لا يظن أن اختلاف الأديان الثلاثة كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة الإسلامية، وهذا ظلال عظيم ومصانع ومداهنة لليهود والنصارى، بل نقول إن الأديان السماوية اليهودية والنصرانية كانت أديان مقبولة عند الله. أما الآن فقد نسخ الله عز وجل وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن أن يشركه دين آخر هو ما جاء به محمد صلى الله, الله وسلم ومن فائد آية الكريمة أن اختلاف اليهود والنصارى كان عن علم بعد أن جاءهم العلم اختلفوا ولهذا قال وما اختلف الذين اختلفوا من بعد وتكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق بل لقصد البغي والعدوان بعضهم على بعض حتى يضلل بعضهم بعضاً بل ويكفر بعضهم بعضاً ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى التحذير مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين أوتوا الكتاب. وجه ذلك قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من بعدهم. نعم، وما اختلف الذين أوتوا العلم، أه أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باقيا بينه والباقي معلوم أنه محذر منه، غير مرغوب فيه. لهذا نقول في هذه الآية التحذير من هذا الاختلاف الذي وقع لأهل الكتاب ومن فائدها الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيره أن لا يتطاول عليه وأن لا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغية على غيره والتطاول عليه. بل يقصد إيش؟ بل يقصد إظهار الحق لينتفع هو وينفع غيره أما أن يأتي بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه قوله والأعلى فهذا خطأ عظيم بل الواجب أن يؤيد الإنسان الحق وإن خالفه غيره ويأتي بالأدلة التي تؤيد الحق قاصداً بذلك إيش إظهار الحق ونصر لا أن يغلب ويبغي على غيره ومن فوائد الآيات الكريمة أن الكفر التحذير تحذير من الكفر بآيات الله يقوله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سرع الحساب ومن فوائدها أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات الله، فعلى العكس من ذلك الإيمان بآيات الله، لأن قد في الشيء مدح لضده. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بكونه سريع الحساب، <تصفيق> ومن فوائدها أيضا. أنه بد أن نحاسب الإنسان على عمله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذا الحسبان لا شك أنه ضلال مخالف لما تقتضي الحكمة ما الفائدة من أن تخلق هذه الخليقة العظيمة وتنزل عليه الكتب وترسل عليه الرسل وتؤمر وتنهى ثم في النهاية أن تأول إلى تراب ما الفائدة لا فائدة إذن لا بد من, من حساب ومن فائد الآية الكريمة بيان أنه ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فكون نسان يحاسب نفسه ليصلح ما عساه فسد أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب نفسه لأن الذنوب تتراكم عليه ثم يهلك هل يستفاد منها الرد على الجبرية نعم وجه ذلك أن الله أسند هذه الأفعال إلى فاعليه، وما اختلف الذين ومن يكفر بآيات الله بغياً بينهم وما أشبه ذلك كل هذا يفيد أن الإنسان إرادةً وفعلاً اختياريين خلافا للجبرية الذين قالوا إن فعل العباد يجبر عليه الإنسان ثم قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجه الله وما اتبعه في هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من يحاجه من أعدائه وهو كذلك فإنهم حاجوا في أصل الدين وفي فروع الدين وسخروا منه وأوجدوا الشبهات الكثيرة نعم منذ بعث وإلى يومنا هذا والناس يثيرون الشبهات حول الدين الإسلامي ولكن يأبى الله إلا يتمنوره لأنهم يريدون أن يطبعون الله بأفواهم والله يتمنوره ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام لا, يحتوج... لا يحتاجون إلى كبير عناء... كبير عناء لأنهم يحاجون على أمر واضح ولهذا أمره الله أن يسفهم وأن يقول أسلمت وجهي لله ومن تبع فإن أسلمتم فهو لكم وإن لم تسلموا فعليكم فو... ويتفرع على ذلك أن من علمت أنه إنما يحاجك لقصد نصر قوله ولو كان باطلا فلك أن تعرض عنه وتقول هذا ما أدين الله به وهذا ما أستسلم له وتدعى لماذا؟ لأن هذا معاند مكابر ولا وليس أهلاً لأن يتدخل معه في محاجة أو خصومة لأنه لا يرد الحق لو كان من الحق ما حصل محاجة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدون حذوة في إسلامهم لله وتفويض الأمر إليه لقوله أسلمت وجهي لله ومن اتبعه ومن فوائد الآية الكريمة أن الوجه أشرف الأعضاء وهو الذي يكون به الانقياد وعدم الانقياد يقول له أسلمت وجهي لله فإن إسلام الوجه هو الذي يكون به الانقياد ولهذا كان أذل ما يكون الإنسان لربه إذا كان ساجدا وأقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجدا. لأن هذا هو تمام الذل أن تضع أشرف أعضائك على موطئ الأقدام على الأرض ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مجبوع لا لقوله ومن اتبعا ويتفرع على ذلك أن الواجب على من تبين له الحق أن يأخذ به إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أما من يلوي أعناق النصوص إلى قوله فهذا ليس بمتبع حقيقة لأن بعض الناس إذا قال قولا وجاء في النص القرآني أو النبوي ما يخالف قوله حاول أن يلوي أعناق النص ويحرف النص من أجل أن يكون موافقا لقوله وهذا حرام لأنك أنت تابع ورست بمتبوع طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يكون قول أحد من أهل العلم حجة على الآخرين. لماذا؟ لأن الكل لأن الكل تابعون. لا متبوءون. ومن أراد أن يكون الناس أتباعاً له لا فقد جعل نفسه شريكا في الرسالة والواجب أنك إذا دعوت إلى الحق أن لا تريد أن يتبعك الناس لأنك فلان بن فلان بل أن يتبع الناس قولك لأنه هو القول الذي ذل عليه الدليل طيب ومن فوائد الآية الكريمة النداء بالسفه والبلاهة على من جادل وعارض دون أن يستسلم لله بقوله فقل أأسلمتم وإن جعلناها أمرا فالأمر واضح ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعتة الرسول صلى الله عليه وسلم وجه ذلك أنه قال للذين أوتوا الكتاب والأميين فرق بين الوصفين بين من أوتي الكتاب وبين الأمي الذي لا يقرأ ولا أكتب فالذين أوتوا الكتاب أصحاب علم وأصحاب الكتاب والأميون أصحاب جهل لكنهم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا هم أهل الكتاب حقا لأن هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيم عليه فصار والحمد لله صار هؤلاء الأميون هم أهل الكتاب الحق فيكون في هذا بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعتة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانوا في الأول أميين جاهلين وفي الثاني أهل كتاب وزكاء لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإسلام لله سواء قلنا إن الاستفهام للاستبلاه هؤلاء القوم والإنكار عليهم أو قلنا إنه للأمر فإنه يدل على وجوب الإسلام والإسلام لله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الهدى هم المسلم هم المسلمون يقولة فإن أسلموا فقد اهتدوا ومن فائدها أيضاً أن من لم يسلم فهو ظالم فإن كان قد علم بالحق كان من الضالين المغضوب عليهم لأن كل من علم الحق ولم يتبعه فهو مغضوب عليه طيب يقول يقول عز وجل وإن, وإن تولوا فإنما عليك البلاء في هذه الجملة التحذير تحذير من تولى بعد أن دعي فإن هذا فإن قوله والله بصني بالبعض لا شك أنه يحذرهم من مخالفتهم لأن رسول صلى الله عليه وسلم بلغ ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على من بلغ إلا البلاغ أما الهداية فإلى الله لقوله فإنما عليك البلاغ ومن فوائدها وجوب البلاغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله فإنما عليك البلاغ ومن فوائدها أيضا وهي فرع عما قبلها أن من آتاه الله علماً بهذا الوحي وجب عليه البلاغ خلفا لمن؟ لرسول الله صلى الله وسلم ومن فائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره أن يقوم بما يجب عليه وأما غيره فأمره إلى الله لقول فإن تولوا فإنما عليك البلاغ ولم يقول فإنما عليك إثمهم عليك البلاغ وأنت سالم من إثمهم وهذه الآية أهد الفائدة يتفرع عنها مساء كثيرة منها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له جماعة قوم حين قال له قوم يا رسول الله إن قوما لا ندري أذكر اسم الله عليه أم فقال لهم سموا أنتم وكلوا إشارة إلى أنك إنما تطالب بفعلك أما فعل غيرك فلست منه في شيء ما قال تأكدوا سموا أم لا قال سموا أنتم وهذه التسمية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أهي على فعل الذابحين أو على فعل الآكلين، ها؟ الآكلين. طيب، إذا كانت على فعل الذابحين كما قاله من قاله منكم، فهذه تسمية على فعل سابق. وهل فيها فائدة؟ ما فيها فائدة. الفائدة أن تسمى على فعل لاحق، وعلى هذا فقول السمو أي على الأكل، لأن ذبح. تولاه غيركم وهو المسؤول عنه أما أنتم فعليكم التسمية عند الأكل وهذا من نعمة الله لو كنا مأمورين أن لو كنا مأمورين أن نبحث عن فعل غيرنا لو قانا في حرج لا الله له نعم كان إذا قدم لنا إنسان لحم قلت تعال من ذبحه فلان هل سمى أو لا من أين اشتراها الشات هل غصبها أو سرقها؟ قد تكون مسروقة، نعم. إذا قالش سرها من فلان، فلان من أين من أين اشتراها؟ أو سرقها أو كيف؟ نعم. لو أننا أمرنا بأن نبحث عن فعل غيرنا، لكنا إذا تقدم الإمام قلنا تعال. أنت متواضع ولا لا؟ عليك جنابه ولا ما عليك جنابه نعم في ثوبك نجاسة أو طاهر هل هو مغصوب ولا حلال ها مشكل لكن من نعمة الله أننا لا نسأل عن فعل كل من فعل فعلا وهو أهل الله فإننا لا نسأل عنه والسؤال عنه من التنطع وتكليف النفس ما لم تكلف به ولهذا قال إن تولوا فإنما عليك البلاء فأنت تقوم بفعلك وهم يحاسبون على فعلهم ولهذا قال والله بصير بالعباد من فوائد الآيات الكريمة إثبات اسم البصير لله عز وجل على أنه يحتمل أن يكون المراد بالبصير هنا الصفة لأنه لأنه قيده قال بصير بالعباد واسم الله غير غير مقيد مثل والله سميع بصير وما شبهه ومن فوائده أيضا عموم عموم علم الله عز وجل. تقوله بصير بالعباد أي بجميع حالات. ومن فوائد الآية التحذير من مخالفة الله. كيف؟ إذا كان له بصير ب، فكل إنسان يح يخجل ويستحي أن يفعل ما نهاه الله عنه. أو أن يترك ما أمره الله به، لأنه يعلم أن الله بصير به وسوف يعاقبه ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بالحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم. في هذه الآية قراءتان في كلمتين، أولاً النبيين فيها قراءة النبيين. وثانياً ويقتلون فيها قراءة ويقاتلون ويقاتلون الذين يأمر بقسم الناس ويقاتلون الذين يأمرون بالقسم من الناس. طيب قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله يكفرون بآيات الله الكونية أو الشرعية والآيات جمع آية وهي في اللغة العذنة وهذه الآيات الكونية التي نشاهدها مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها هي آية على الله آية تدل على أن الخالق واحد لا شريك له وعلى أنه لا يشبه شيء لأن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا جبل واحدا ما استطاعوا أو أن يخلقوا حيوانا واحدا ما استطاع إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لهم آيات الله الشرعيه أيضا لا يمكن للبشر أن يأتي بمثلها قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يكفروا على يأتي بمثل هذا القرآن لا أتنه بمثله فالآيات الشرعيه العلامات الدالة على أن الذي أنزل هذه الآيات إلىه واحد وأنه كامل الحكمة هؤلاء الذين يكفرون بهذه الآيات يقول عز وجل بعد أن ذكر معطوفات متعددة فبشرهم بعذاب أليم ولكن كيف يكون الكفر؟ محمد كيف يكون الكفر؟ في آيات الله نقول أولا الآيات الكونية. نعم. نعم. أن يدعي أن أن الذي خلقها غير الله هذه واحد. أو أن له سريكا في خلقه. أو أن له معيلا في خلقها طيب. ثلاث أشياء. طيب الكفر بالآيات الشرعية. أه؟ أه؟ نعم مما بجحودها وتكثيبها أو بالاستكبار والعناد وم ومن تكثيبها أو الاستكبار عنها تحريف النصوص فإن تحريف النصوص نوع من الكفر بلا شك. طيب يقول إن الذين يكفرون بعيات الله ويقتلون النبيين بغير حق أقتل النبيين الذين أرسلهم الله إليهم بغير حق والنبيون هنا يشمل الرسل ومن لم يرسل من النبيين وأكثر ما وجد هذه الصفة في اليهود لأن اليهود هم أعتى المخالفين للرسل وأشدهم غلظة والعياذ بالله فصار منهم من قتل الأنبياء بغير حق وعبد الطاغوث وهنا يقول النبيين بغير حق هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما خالفها وإنما يراد بها بيان الواقع, الواقع. والدلال على أن هذا القتل كان عدوانا فيرد به شيئان أولاً بأن واقع وأنهم يقتلونهم هم غير محقين يعني لا يقتلونهم قصاصا مثلا بل يقتلونهم عدوانا وظلم ثاني أن أن قتلهم كان بباطل غير حق وإلا فليس فليس هناك قتل يكون بحق لأحد من من النبيين. ويقتلون, الحق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وفي لفظ يقاتلون وفي قراءة يقاتلون من الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ الرسل وغير الرسل أهل العلم يأمرون بالقسط من الناس يأمرون الناس بالقسط الخلفاء الراشدون يأمرون الناس بالقسط النبيون نعم يأمرون الناس بالقسط وحينئذ فعطفه على النبيين من باب عطف العام على الخاص ولكنه خص الأنبياء لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم فلا شيء أعظم فلا قتل أعظم جرما من قتل النبيين نعم بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بالقسط أي بالعدل من الناس يشمل النبينا وغيرهم وقد مر علينا إذا عطف العام على الخاص أو الخاص على العام هل هذا يدل على إخراج الخاص من الحكم العام أو على التنصيص عليه لأهميته فيكون قد ذكر مرتين الثاني هو الأقرى يكون ذكر مرتين مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص ولكن خصة من بين سائر الأفراد، أو أعيد عليه، أو أعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد، للاعتناء به والاهتمام به. فبشرهم بعذاب أليم. الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتعبت خطابه. وبشرهم أخبرهم بعذاب أليم. والعذاب العقوبة والعليم بمعنى المؤلم. وهذه البشارة هل هي على سبيل التهكم بهؤلاء أو هو من باب تشبيه البشارة بما يسوء بالبشارة بما يسر بجامع أن كل منهما تتعثر فيه البشارة وتتغير أم نعم يحتمل, يحتمل هذا وهذا ولكن إذا قلنا إنه من باب التحكم استفيد بذلك زيادة الألم على هؤلاء المبشرين في قوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق من عذاب الحميم ذق يعني يقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم فإن هذه الكلمة والجملة لا شك أنها ستبع في قلبه كل مبلغ لأنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم أين العزة التي بها أغلب والكرم بي... الذي به عشود فيكون أشد إيش؟ أشد وقعا وأشد تحصرا أنه فاته هذا الوصف الذي كان في الدنيا يرى نفسه من أهله ثم قال نعم Tämä alle tyynä. Emme laishen, että he ovat alle anbija ydepä, vaikka he olisivat kolme turkkiin tai 400 tai enemmän, niin Allah on. Shia, Shia, Shia. Jos esimerkiksi yhdelle maalle tulee, niin on tullut lähimmästä maasta. Mitä? Ma ystävien lämmin että, ei ole Shuugia, Dovar Shuugia, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, وقد قيل إن أكثر من يتولى المسالح هم المسلمون لأنهم فقراء في ذلك المكان فربما يكون الذابح مسلما لكن مع هذا الأهل العلم يقولون إذا وجدت مذكات في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهو حلاب اعتباراً, اعتبارا بالأكثر والأغلى على للأمة فينظر إذا قيل الله أكثر المسالك في البلد الشيوعي هذا أكثرها يتولاها مسلمون صار الوهري منحللا وإذا قال أكثر غير المسلمين صار وارد حراما حتى لو فرض أنها بل بلد يهود أو نصارى نعم وكوقد علم أن أكثر من يتولى ذبح لا غير يهودي ونصاري فإن لا تحمل ذبحه نعم طيب يعني الإنسان إذا ذهب مثلاً الآن كثرة الدجاج اللي يعني يأتي من خارج، يكون من الخارج متى قنين أنهم لم يسم عليه، لم يسموه عليه، لأنهم لا يعرفون كتسمي أصلاً، وحتى يعني ذهب وناس هناك وقالوا ما علم ما علم لأن قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يقول ولا تأكلوا مما لم تعلم قال مما لم يذكر يعني من منايت قلنا أنه لم يذكر اسم الله عليه. هذا شبه متأقلين يا شيء نعرف ما إذا كان شيء متأقل لا تأكل إذا كنت شيء متأقل لا تأكل لكن المادومة لم تتأقلها فلك الأكل إذا كانت تتأقلنا فنانا نأكل معلوم تتأقلنا نأكل نعم اللي الله نعم نعم العالم يجبع يبلغ الشارع بلغوا ما هو الوحي ما هو القرآن وحي. لا أذهبت إلى هذا كانوا يوحى لها لا لا نبي أبا المحمد مرسيح خوليه تعالى إِنَ هذا هذا كل موصول لسلة على الخبر للإنه وبشروا بعذاب أليم هذا الخبر وهذا الاسم الفراو من وينج فهمتم سؤاله؟ لا. لا. لا. لا. هذا الرجل فهم فهم جيد. وأنتم ولدت في البلد هنا في العرب. وأنا فهمت هذا أشك. يقول ألف الواقع في خبر المبتدى كذا. وش الإجابة هنا؟ ما في أدت شرط. يقول يقول العلماء إن اسم موصوف يشبه اسم الشرط في العموم. الذين إن الذين يكفوا فت فف فهو كقوله إن من يكفوا في آيات الله أي نعم اسمه مصطل متضمن لمعنى الشر أي نعم اسمه مصطل متضمن لمعنى الشر فهو ويقول أنت ويقول إنك تقول الذي يأتيني فله درهم فهو بمعنى قولك من يأتيني فله درهم معلوم نعم بشكل سبحانه تعالى إن حاجوك فقول أسلمت وجهي الله إذا إذا قيل المقصود الوجه والذات أي أسلمت ذاتي كلها لله سبحانه وتعالى نعم. أما يكون قوله أقرب من اللقاء. هو من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه الآن مثل واحد يكلمك ويقول لك هذا معنى حط مارك لك ولا بس وجهك يسمع الكل ها؟ الكل, الكل. ولا ولا قال ولو كان يهرج كنت أقول له هو معلم، وقلت تقول، الناس؟ نعم؟ لا, لا. ما است، نعم؟ يقول الشيخ النص يحاول بعض العلماء يعطي فهم للنص يختلف عن من من عالم إلى آخر، يعني هذا يكون مختلف النوع أو الطراز من كيف هذا الشيء؟ معنى؟ إذا كان يمكن الجمع بين بين القولين فهو من باب الترجمة. مثل قال بعض العلماء في قوله والليل إذا عس عس أي أذبر وقال آخرون والليل إذا عس عس أقترب ولا تضاد فيها هو اختلاف تنو تات تنو فإذا كان قولا لا يمكن الجمع بينهما مثل والمتلقات هي تربصنا فيها مثلا ثلاث القروء منهم من قال المراد بالقر الحيض ومنهم من قال المراد بالقر الطهر هذا ما يمكن الجمع بينهما هذا اختلاف تضاد وكذلك قال قال النحاف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وقال غيرهم يخرج وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله ها ما يمكن الجمع. هذا اختلاف تضاد يعني هذا الظاهر عند المحقق يقول استنبط يعني لا حكم المحجة التي تحت صحيح بين المسلمين وغيره؟ نعم، المحاج هذه إذا ظهر عناج، فقول هكذا. أما ما دام إنهم غير معاديين، لكنهم يتطلبون الحق، فجذبهم حتى يتبين الحق. ولكن إذا تبين عناجهم الآن، فإننا نقول إما أن نضرب أعناقهم أو أن تعطوا الجزية. عيدوا وأنتم صالحون هذا الواجب على المسلمين إذا قدروا أما إذا لمقتل وكذلك الحاضر فهذا الشيء الله من الذين في الدنيا والآخرة وما لهم من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 واحد فإن أسلموا باطلا بالإيمان أين المناقشة طيب قال الله تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد أين جواب الشرط في قوله فإن أسلموا بداية الله فقد اهتدوا لماذا اقترن بالفعل لأن المال بالفعل إذا كانت الحرف وجب الفاء عليك. أحسنت تمام. فيه بيت مشهور في الجمل التي التي يجب ارتباطها بالفائدة إذا وقع الجواب الشرط. فضي مهند. سمية طلبية وبجامد. وبما وقد وبلا وبالتنفسي. هذا قد طيب يقول إن أسلموا فقل اهتدوا ما المراد بالهداية هنا المراد بالهداية <تصفيق> هداية التوفيق طيب هل تستطيع أن تأتي لي بمثال فيه هداية الدلالة دون التوفيق نعم تمود تمود فأما تمود فهدئناه فالسحب العمى على الهدى هذه هداية إيش؟ هداية الدلالة طيب يستفاد من هذه الهاية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه ليس عليه هداية الناس وإن تولوا فإن معرك البلاء هل ينسحب هذا الحكم؟ على من ورث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم، هاه؟ نعم. فيكون عليهم البلاغ دون هداة دون هداة توفيق. نعم. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه على القاعدة المعروفة في أصول الفقه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كيف ذلك عبد الله؟ ما حضر؟ طيب نعم إن ما عليك ها؟ يعني هذا تفيد طيب لكن ما وجه دلالته على قولهم إنه لا جو استأخير البيان على وقت الحاجة عليك وعلى طيب والتبليغ واجب إذا ظهر هذا الأمر شيء يبلغ. يجب قوله عليك البلاء يعني إذا يعني لو, لو, لو لم يبين عند الحاجة لم يكن لم يكون مبلغا لا أخلى بهذا الواجب واضح طيب إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط والحاجة تدعو إلى بيانه لو كان شرطا فهل يمكن أن نستدل بذلك على أنه ليس بشرط يعني مثل ما شرطها بعض العلماء لصحة العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها في حال تدعو الحاجة إلى بيانها لو كانت واجبة فهل يمكن أن نستدل لذلك أو بذلك على أنها ليست بشرط؟ نعم. نعم. من هذه الآية؟ من هذه الآية. من هذه الآية. لأنها لو كان شرطا لبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. قوله والله بصلوا بالعبادة غانم. هل المراد بصر الرؤية أو بصر العين؟ نعم. بصر العلم لماذا؟, لماذا قيدتها في هذه الآية ببصر العلم طيب. ولم يمكن أن يكون بصيرا بأعمالهم يراها ما هو السياق ما هو السياق طار الله طيب إذن يشمل بصر الرؤية وبصر العلم طيب هل هناك دليل على أن الله يبصر بصر رؤية نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم هجابه النور لو كشفه لا أحرقت هجابه النور لو كشفه لا سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه فأثفت الله بصرا يرى به علي عز وجل طيب ماذا تفيده هذه الجملة التي وقعت جوابا لقوله فإن تولوا طلاب التهديد وأنه إذا كان بصيرا بهم فسوف يجازيهم على توليهم نعم قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يكرن بيعة الله ويقتلون النبيين غير حب ويقتلون الذين يأمرون بالقسم من الناس في يقتلون الثانية قراءتين. نعم خليل نعم يقتلون ويقاتلون طيب هل يمكن العمل بالقراءتين وهل بينهما منافات ليس نعم لأنهم يقتلون من الذين يمر بغصر من الناس يقتلون من لا يقاتلهم ويقاتلون من يقاتلون في النبيين قراءتان أيضا النبيين والنبيين طيب أظن مرة علينا أنه إذا جاءت قراءتان في آية فإن الأفضل أن يقرأ الإنسان بهذه مرة وبهذه مرة كما لو جاءت السنة بصفتين من صفات العبادة فالأفضل أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة كذلك القراءتان ولكن يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة فإذا تأكد أن هذه القراءة السبعية فإنه فإن الأفضل أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة لأن الكل سنة ضيق. قوله تعالى وَيَقْتِلُ نَبِيْنَا غير حَقِّ محمد بن سلام هل هناك قتل للنبيين بحق؟ لأنه جعل محط الدم قتل النبيين بغير حق فهل هناك قتل للنبيين بحق؟ مانت طيب هل القاتل قصاصا نعم يذم قاتل هذا المقتول قصاصا يدم قاتله اذا على صيغه مساق الدم نعم الايه اللي بيان الواقع لبيان واقع صحيح هذه الآية لبيان واقع والتنديد بهم لبيان بيانه واقع انهم يقتلون انبيء أن بهذا الحق بل بالباطل والتنديد بهؤلاء حيث يقتلون هؤلاء السادة بغير بحق بغير حق نعم قال الله تعالى فبشّرهم بعذاب أليم أليان كيف استعمل البشرة بالعذاب والبشرة ما تكون إلا بالخير إما على سبيل ها طيب وهل يذكروا الثناء أو وصف بالطيب في مقام تهاكم هل يمكن أن يذكر الشيء المحبوب في مقام تهاكم هات مثال هات مثال تشهد بل تقوية قولك نعم محمد مثاله في قول الذق إنك أنت العزيز الكريم. طيب هذا وجه الوجه الثاني عليها الوجه الأول أنه على سبيل التهكم به نعم والوجه الثاني غانم أنه استعملت البشارة في مقام الوعيد لأن علامة الخبر هذا يظهر على بشرته فتتغير كما تتغير البشرة بما يسوء ثم قال الله عز وجل أولئك الذين حبطت أعمالهم هذا منتدرس الليلة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك المشار إليهم هؤلاء الذين يكفرون بآية الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسم من الناس وهم أهل الخير الآمرون بالمعروف النهم عن منكر هؤلاء الذين قامت بهم هذه الصفات هم الذين حبطت أعمالهم حبوط الشيء يعني ذهابه وزواله وعدم الاستفادة منه فهؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أما في الآخرة فظاهر لأنهم لن يستفيدوا من أعمالهم وإن كانت خيرا حتى الإنسان الكافر إذا عمل خيراً في الدنيا كالإحسان إلى الناس خصوصاً أو عموماً فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً لكن كيف حبطت عماله في الدنيا؟ حبطت عماله في الدنيا لأنهم لما لم يستفيدوا منها صاروا كأنهم لم, لم يعملوها فأعمالهم لم تنفع وشاهدوا هذا قوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الحسر المبين قال وما لهم من ناصرين هذه الجملة كما نعلم جميعا جملة منفية بما وأسأل هنا هل ما هذه؟ عاملة عمل ليس أو لا من يعرف نعم لماذا لأنه تقدم الخبر لأنه تقدم الخبر وهل لديك شاهد من كلام أهل العلم على ما قلت ما الألفية ما الألفية كانت مغيخ حبلين ها؟ يلا هداية الله قائدك النحلية نقول أقول. نعم, نعم. يعمل لمشابهة ليس. لا لا لا. آه. أنا أريد من كلامي بالمالك لأن الأخ محمد وعندي كلام ابن الحاج اي طيب نعم جمال ليس أهل من دول إما بقى ليس ايه ماء، نعم، مع ما بق النفي وترتيب الزكية، طيب، ولكن هنا أشكال وهو قوله من ناصرين كيف نعربها من نعم من ال يلا ها شاهد نعم من أه. طيب زائد حرف جر زائد زائد كذا ماذا زائد زائد اشرح للإخوان معنى يعني زائد في العراب ويزيد في المعنى طيب ها. اسم ما, ما عم هو, هو, هو محمد يقول ما تعمل كيف نقول اسماء يلا ها ما عندك غير هذا طيب زو هي خبر لا ما صح ها نعم ولهم خطا نعم لكن ناصري. ناصرين اسم الفاعل مجرور لفظا ومرفوع معنا مبتدا مبتدا طيب ها اسم مبتدأ. كمل, كمّل. مبتدأ. طيب أوكي. يعني مرفوع لبزن. ها صح. ناصرين اسم الفاعل بجمع الـ جمع المذكر السالم ورفعه بالواو مع قبل مضموم ونصبه وجره بالياء مع قبل مكسور مجرور لفظاً ومرفوع محلان ابتدا. طيب. وما نافية؟ إذا ع علامة رفعه الواو المقدرة. وما نافية ولهم؟ ها طيب. ولهم زرع. تارو مجرم متعلق النحذوف. النحذوف هو خبر. المهم نعم المهم الآن فهمنا من كلامه أن الواو مقدرها في محل الياء منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة حرف الجرذاء. طيب يعني هؤلاء الذين حب تحمالهم في الدنيا والآخرة ليس لهم أحد ينصرهم وأكد سبحانه وتعالى النفي هنا أكده بمن الزائدة يعني ما لهم أحد ينصرهم لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد، لأن من الزائدة إذا دخلت تجعل النفي نصا في العموم كلا نفي الجنص. ثم قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ألم ترى الاستفهام هنا التعجب؟ فإن هذه الحال يتعجب يتعجب منها كل عاقل وترى يحتمل أن يكون رؤية عين ويحتمل أن يكون رؤية علم والثاني أولى لأنه أشمل ولأنه يتعلق بالحال والحال تعلم وليست ترى بالعين يعني ألم تعلم إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يعني اوت نصيبا من العلم والذين اتاهم والذي اتاهم النصيب هو الله عز وجل وحذفه للعلم به لأن الله تعالى هو الذي ياتي العلم قال الله تعالى يوتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اتى فقد اوتي خيرا كثيرا وقال وقال تعالى وعلمناهم من لدنا علما فالذي أوت النصيب من العلم هو الله عز وجل وقوله نصيباً من الكتاب يفيد التقليل أو التكثير يحتمل أن يكون المراد أوت نصيباً كبيراً من الكتاب بحيث يكون حاملاً لهم على الاهتداء ولكنهم العياد بلا استكبروا ويحتمل أنه ليس عندهم إلا علم قليل وأنه لو فرض أن عندهم علما كثيرا فإن هذا العلم لم ينفعهم فصاروا كالذي فوتي نصيبا قليلا من العلم وقوله يدعون إلى كتاب الله هذا محل التعجب، يعني أنهم مع ما عندهم من العلم يدعون إلى كتاب الله والداعي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم ما بينهم إسناد الحكم هنا يحتمل أن يكون إلى الله عز وجل ليحكم الله بينهم بكتابه ويحتمل أن يكون إلى الكتاب وأسند الحكم إليه لأن الحكم صار به ويضاف الشيء إلى سببه كثيرا على كل حال سواء قلنا إن الضمير في يحكم يعود إلى الله أو قلنا إنه يعود إلى الكتاب هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ولكنهم لا يقبلون هذا ولهذا قد ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يتولى فريق منهم لا كلهم لأن بعضهم قد هُدِي بعضهم، بعض هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب قد هداهم الله وهم كثير لكن تولى فريق منهم ومع توليهم فإنهم معرضون والعياذ بالله ليس عندهم إقبال لا في الظاهر ولا في الباطل بل هم متولون معرضون وإنما قال وهم معرضون وهي جملة حالية من فريق إنما قال ذلك لأن الإنسان قد يتولى لسبب طارئ لكن في قلبه شيء من الإقبال أما هؤلاء فإنهم متولون وهم قد امتلأوا إعراضاً عن كتاب الله ليحكم بينهم وهنا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون كيف صحت الحال من النكره فريق الحل هو ما يبين هيئة الفاعل. ما كان نكرة و أو معرفة. لا, لا. ما يبين هيئة الفاعل. أي لكن الفاعل لابد أن يكون معرفة أو نكرة فيها سبب. نعم. لأنها موصوفة فريق منهم وإذا وصفت النكرة تخصصت فصارت شبيهة بالمعرفة. ثم يتوالي عروم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ذلك المشارع إليه التولي والإعرار بأنهم خدعوا عنفسهم وقالوا لن تمسنا النار أي لن تصيبنا إلا أياما معدودات أيام من قلائل لأن كل معدود فهو قليل ودليل ذلك قوله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود وقال قل متاع الدنيا قليل فكل شيء معدود فهو قليل لأن شيء أن يمضي بالعدد واحد اثنين ثلاثة اربعه لا بد أن ينتهي هؤلاء يقولون لن تمس النار إلا أياما معدودات ثم من يخلفهم بعده من يخلفهم فيها يدعون أن الذي يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهؤلاء هم اليهود قالوا الزعم منهم ودعوة مردودة قالوا إنهم يدخلون النار ولكنهم لا يمكثون فيها إلا أياما مردودة ثم يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها أبد الآبدين وكذبوا في ذلك فهم ستمسهم النار ويبقون فيها أبد الآبدين لكن غروا أنفسهم وخدعوا عوامهم بهذا القول الكاذب المفترى بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون غرهم الغرور والخداع بمعنى واحد متقارب يعني أن هؤلاء خدعوا وأن خدعوا في دينهم حيث ظنوا أنهم على حق وبعضهم عاند الحق عالما به مفتريا كذابا غرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي الذي كانوا يفترونه ومنه قولهم لن تمس النار إلا أيام معدودات نأخذ فاضل في المستقبل ولا الآن ها <تصفيق> نعم فكيف إذا جمعناهم نعم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أي فكيف تكون حالهم كيف تكون حالهم في هذا ال... في هذا الوقت إذا جمعناهم لي... ليوم لا ريب فيه والاستفهام للتعظيم، يعني ما أعظم ما تكون حالهم في تلك اليوم، وما أشد حسرتهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي جمعناهم لهذا اليوم، أي فيه، واللام تأتي دائما بمعنى فيه، ويسمونها لمة التوقيت، ومثل ومنها قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. لعدتهن أي في قبل عدتهن أي في استقبال عدتهن فاليوم فلي يوم لا ريب فيه أي جمعوا لهذا اليوم أي فيه وهو يوم القيامة وقوله لا ريب فيه إما أنه خبر بمعنى النهي بمعنى النهي المعنى لا ترتاب فيه أو أنه خبر على حقيقته والمعنى أن الله عز وجل يخبر عن هذا اليوم بأنه لا ريب فيه أي لا ريب في وقوعه وهذا اليوم قد دل عليه الكتاب والسنة أو الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها إثبات اليوم الآخر وما أكثر الأمثال التي يضرب الله يضربها الله عز وجل لإثبات هذا اليوم ببعث الخلاء، وأما في السنة فكثير أيضا إثبات هذا اليوم وأما في العقل فلأن العقل يدل بالضرورة على أن هذه الخليقة لا بد أن يكون لها معاد تحاسب عليه على ما أمرت به لأنه ليس من المعقول أن ينشئ الله خليقة يأمرها وينهاها ويبعث إليها الرسل وينزل عليها الكتب ويستباح دماء من لم ينقد لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل ثم تكون نتيجة أن تموت هذه البشرية ولا تبعث تكون ترابا لو وقع هذا الفعل من أي أحد لقيل هذا سفه من أسفل السفه لو أن الإنسان صنع ثوبا وخاطى وأتقنى ومن أحسن ما يكون ثم في النهاية أحرق وتلف ولم يبقى له أثر لعد الناس كلهم هذا سفه فكيف بهذه الخليقة التي خلقها الله عز وجل وأنزل عليها الكتب وأرسل ليها الرسل وأباح دماء وأموال من لم ينقذ لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل ثم تكون نتيجة أن تتلف هذه الخليقة بدون أي معاقبة وأي حساب فالكتاب والسنة والإجماع والعقل كلها دلت على ثبوت هذا اليوم الذي قال الله فيه فكيف إذا جمالهم اليوم لا فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وفيت يعني أعطيت ومنه قولهم وفاه حقه أي أعطاه حقه وافيا وقوله كل نفس كل نفس من البشر أو من غيرهم من البشر والجن يعني من المكلفين الذين أمروا ونهوا هم الذين يوفون أجوره أما من, لا من لم يتوجه إليه أمر ولا نهي فإنهم يجمعون يوم القيامة ولكن ليس لهم أعمال يجازون عليها فلا يشملهم قوله ووفيت كل نفس ما كسبت كيف تكون حال هؤلاء الذين تولوه معرضون تكون أسوأ حال والعاذ بالله لأنهم ينظرون إلى الناس وقد جوزوا بالثواب العظيم وإلى أنفسهم وقد جوزوا بالعذاب المهين فتكون على أعمالهم حص حصارات عليهم وليات بالله يوم القيامة ولا يستفيدون لا من دنياهم ولا من أخراءه وقولك كل نفس ما كسبت يعني من خير أو شر بدليل العموم في كلمة ما ولكن كيف توفى؟ أما الخير فيوفى العامل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى عضاف كثيرة وأما في الشر فيوفى السيئة بمثلها إن لم يعف الله قد يعفوا الله عنه وقد يكون له أعمال صالحة تكفر هذه السيئات فجزاء الله عز وجل وتوفية للأعمال دائر بين الفضل والعدل بين الفضل في أهل الخير والعدل في أهل السوء أما القسم الثالث وهو الجور والظلم فهذا ممتنع ولهذا قال وهم لا يظلمون لا يظلمون فلا ينقص أحد من حسناته ولا يزاد في سيئاته ونحن نعلم أن من أوفى غيره حقه، فإما فلا يقل من ثلاث حالات، إما أن يوفيه بالفضل أو بالعدل أو بال بالجواب، إلا الله عز وجل، فإنه فإن وفاؤه دائرة بين العدل والفضل، وأما الجور والظن فهذا ممتنع ممتنع عليه لقوله. تعالى ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلم للعبد ومن يعلم من الصاحات وهو مؤمن فلا خافوا ظلما ولا وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرا فلاتضالهم والآن نرجع إلى فوائد الآية آيات الله أظن إن الذين يكفون، هاه؟ هذه أول آية من الفوائد. نعم. نعم، إذن إن الذين يكفرون بالله. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله بآيات الله ويقتلون النبيين بعد الحق إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد أنه ينبغي أن يعلن لهؤلاء الكفار بما أمر الله تعالى أن نبشرهم به بشرهم بعذاب أليم والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كلما كانت الحكمة في تبشير هؤلاء بالعذاب الأليم بشرهم وهكذا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة ينبغي أن يبشره أن يبشر كل كافر بآيات الله بالعذاب الأليم، لكن يجب أن يكون هذا تابعا للحكمة. قد لا يقوم من الحكمة إذا دعوت رجلا للإسلام أن تقول تعاد أن تكافر، فإذا قلنا أنكُل ابشر بالعذاب الأليم وأصله يصلح هذا؟ ما يستقيم؟ لكن لكل مقام نقال إذا دعوت وعاند واستكبر هنا إذن يناسب أن تقول إن بقيت على ما أنت عليه فأبشر بالعذاب الأليم أو يأتيك رجل يمدح لك هؤلاء الكفار ويقول فيهم وفيهم وفيهم وفيهم, وفيهم تقول لأخي بشرهم بعذاب الأليم ماذا ينفعهم هذا يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بآيات الله لأن الله تعالى توعد هؤلاء المكافرين بها بالعذاب العليم والإيمان بالآيات الكونية له معنى وبالآيات الشرعية له معنى فالإيمان بالآيات الشرعية قلنا إنه هو تصريق الأخبار والعمل بالأحكام وأن لا يتعرض لتحريفها الآية تعالى لتحريفها ثلاث أشياء وبالكونية اللاء يعتقد أن الله تعالى فيها مشاركاً أو معيناً أو مستقلاً بملك طيب ومن فوائد الآية الكريمة تحريم قتل النبي وأنه بغير حق مهما كان بقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق مع أن قتل النبيين بغير حق من جملة الكفر لكن نص عليه لشدة شناعته والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أو شناعة كل من يقتل أو يقاتل من يأمر بالقصة من الناس من هم الذي يأمر بالقصة من الناس قلنا إنهم علماء وأمره، فالعلماء يبينون الشر والأمراء ينفذون الشر، فإذا قتلهم قاتل دخل في هذه الآية إذا كانوا يأمرون بالقصد ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت العذاب على هؤلاء المتصفين بهذه الصفات. لقوله فبشرهم بعذاب أليم. ومن فوائدها أن العذاب الذي يبشرون به ليس عذابا هينا يتحمل ولكنه عذاب مؤلم ومن فوائد الآت التي بعدها أن هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه وقتلوا آمين بقسم من الناس هؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يستفيدون منها أما في الآخرة فظاهر وأما في الدنيا فلأنهم لم تفعوا بها فكأنها لم تكن ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر محبط للأعمال لقوله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخر ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت مالهم في الدنيا ولا آخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر وما لهم من ناصرين ولكن هل المراد ليس لهم ناصر في الدنيا والآخرة أو في الآخرة في الآخرة أما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على شاكلتهم، ولكن هم ومن نصرهم معالهم إلى الذل والخذلان لأن الله تعالى يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز طيب اش الايام المعدوده كان التفريق شكليا التعبير المعدوده توانا في ومن يمكن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير منك على كل شيء قد النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصة من الناس فبشّرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناسلين أظن من هنا مالهم في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فحبوتو أعمالهم ظاهر لإهداء الله لأنهم لا ينتفعون بأعمالهم في الآخرة ولكن في الدنيا كيف يكون حبوط أعمالهم؟ كيف نعلوهم؟ يعني هم يقولون أنبياء أنبياء وهم في آخرهم مغلوبين ما عندهم قدرة. إيه. على المسلمين. يعني معناه في النهاية تحبط أعمالهم أي عزتهم وكبرياءهم. طيب. هذا وجه جيد. فيها أيضا. نعم فلما لم انتفعوا بها صارت حابطة، وإن انتفعوا بها في الدنيا لكن لما لم تكن نافعة لهم في الآخرة صارت ضائع كما قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وعليهم يوم القيام طيب قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الخطاب لمن في قوله لم ترى لخ هنا هل هل رفع يده للنبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء آخر نعم لحم نعم خالد لكل من يتأتى له الخطر انت خالد لكل من يتأتى خطابه يعني كل من يصحح ويخاطب يخاطب والله بقوله علم ترى وهذا القول أعم من القول الأول من المراد بهم من اليهود والنصارى اليهود والنصارى طيب نصيبا هنا نكرة هل هو للتقليل أو للتكثير نصيبا تدل على التقليل وقد ترد يعني يعني وقتلوا الدال وقتلوا الدالة على التكثير قليلا أيهما المراد المراد التقليل يعني أنهم أوتوا شيئا من العلم شيئا قليلا نعم يعني. طيب وشجها مناسبة إذا قلتنا المراد التقليل قد يقولون والله إحنا ما عندنا إلا علم قليل ولا ولا نذي عن كتاب الله الحق هو حق أو ليس بحق مناسبة. مناسبة أي ما كنت سبحاني أقول الآن إذا قلت مراد التقليل فكيف يكون العتاب عليهم وهم ليس عندهم إلا علم قليل لا يعرفون به الحق من البعض مراد أنه قوت نصيبا يعني شيئا قليلا من العلم ما يكفيهم في أمر دينهم ودنيا طيب هؤلاء إذا دعوا الله يقول ما نعرف إلى الحق حتى أنه لا معنى عن التولّي عنه. يقول يحتمل شيئاً كثيراً يعني شيئاً من العلم ولكنهم كتاب الله يعني من. طيب كل كل كل معنى له وجه. إن قلنا قليلا فواجب اللوم عليهم أنهم لما لم يؤتوا إلا علم قليل. إلا علما قليلا كان واجب عليهم أن نأخذوا بالعلم الذي دروا إليه حتى يزدادوا علما وأما إذا قلنا كثيرا فالوجه أنه كيف يعلمون الحق لأنهم إذا أوتوا علما أو نصيبا كثيرا من الكتاب فمن جملته أنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يؤتون العلم الكثير الذي به تقوم الحجة ثم يستكفرون عنه إذن في الآية صالحه للموجهين جميعا طيب قول يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه الفاعل في يحكم من لخ ها ها اللي وراك ما حضرت ما حضرت نعم او في يا اسم ويا يعني يجب أن يكون عائداً الله وعائداً إلى الكتاب كذا؟ لأن الكتاب يحكم وكذلك الله عز وجل يحكم بين عباده طيب لماذا يتولون وهم معرضون؟ ما هو السبب الذي حملهم على ذلك؟ خليل نعم. ها. ذلك لأنهم يقرؤون <تصفيق> نعم. هذا اللي دعاهم إلى ذلك. الغروب نعم. وأن أنفسهم غرطي. فقالوا لنتمسنا النار إلا أياما معدودة ثم بعد ذلك تخلفوننا أنتم يا محمد وأصحاب فيها. طيب. قد قلغرهم في دينهم ما كانوا يفترون طيب ما المراد بالاستثهام في قوله فكيف إذا جمعناهم ليوم اللاريب فيه تعظيم هذا اليوم نعم يعني كيف حولوا هذا اليوم إذا جمعناهم أو كيف حالهم هذا اليوم إذا جمعوا فيتضمن تعظيم هذا اليوم وتهديد هؤلاء نعم إذن لتعظيم ذلك اليوم ولتهديد هؤلاء القول ما المراج بهذا اليوم؟ سامي قيامة, قيامة. طيب قال الله لا ريب فيه لا شك فيه لماذا لا شك فيه وهو أمر غائب؟ إنه مخبر عنه حق إنه مخبر عنه حق إن الله هو الذي أخبر عنه إن الكتاب والسنة والعقل دلوا عليه لأن كل من الكتاب والسنة والعقل دل عليه على هذا اليوم وأن الناس يبعثون نريد يا محمد بن سلامه دليلا من القرآن على تفبيطه هذا اليوم غير الآهل معي. الله تعالى قل إن الخسران الذين خسروا فسروا واهيم يا مطيع. طيب هذا ممكن. لكن ما في آية تدل على أن الناس يجمعون في ذلك اليوم أليس أن توافق للمعنى؟ أصبر ما تعال. طيب لا لا، كنا غير الآية هذه نعم تعمل الذين كفروا نعم ما في تغيير على نفس الجمل زين صح أينه وفيه سورة فهود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود تجيب يقول الله عز وجل ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وفيت كل نفس ما معناها شيبة لا. يعني أغفيت كل نفس الحق. وافيا. وافيا وافيا حسن جملة وهم لا يظلمون محلة من العراب خبر لا حال منين من كل نفس ها ممكن الدنيا والفعل والفاعل و... ها النفس ما الفاعل. ما عندنا فعل <تصفيق> اللي عندنا نائب فعل لان وفي فعل مضارع ماضي ما في المجهول لا فعل الفاعل